وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدنوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هليئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا قاذل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان امستم منهم رشد فان انستم منهم رشد تدفعوا اليهم أموالهم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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولونهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعفا خافوا عليهم فليتق الله فليتق الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وس يصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيته يوصي بها أو دين آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كاملاً حكيمًا ولَكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إلَّا مِن يَقُل لَهُنَّ نَوْلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ نَوْلَدٌ فَلَكُم الْوُرُوعُ مِمَّا تَرَكْنَ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 من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلانة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد, فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يصابها أودين غير مضار وصيَّة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل هناراً، يدخل هناراً خالداً فيها، وله عذاب مهين.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 قال إنني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مِيلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَن كُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ أَمْوَانَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إلا أن تكون تجارا عن تراضٍ منكم ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانٌ وَظُلْمٌ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 والذين عقدت أيمانكم فأتوم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وَاهْجُرُوا فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ الله ما كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب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 الذين يُنفِقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشيطانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ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 يَوْمَئِذٍ يَوْمُ لَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَا تَسَوَّاهُمْ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ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 أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أن فتيمموا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا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 الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نط مصو جهن فلا غدها على أدبارها أو نل عنهم أو نل عنهم كما لعن لأصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إثْمَنَ عَظِيمَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُضْلِمُ نَفْتِي لَهُ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 صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه و توفيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بلغة وما أرسلنا من رسول إلا ليطيع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوا كف استغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُنَاك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُنَاك مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كُتِب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية.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 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفّ بالله شهيدا مَنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عليهم حفيظا ويقولون طاعا فإذا بر جُمِّ النَّعْدِ كَبِيتَ طائفةٌ مِنْهُمْ عِيرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ يتدبرون يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 وإذا حييت بتحيه فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله هنا إله إلا الله ولا يجمعنكم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 أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقات فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أي يؤمنوك ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أي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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله أفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم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 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسَلَ الله أي يعفو عنهم وكان الله عفوًا ونافورا وَمَن يُهاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى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 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مُبِيْنًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْ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 ان الله لا يها ولا تجادل ولا تجادل عن الذين وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا نَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ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 ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا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 ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراه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 اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن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 وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا قُلِ اللَّهُمَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله Sari kata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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا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 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِيناً إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُم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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ما منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما